إ ل ى جرس رن ت ر ن ت و ا ل ش ا م س ه ي ا س ت ف ت و ا ل م ل ا ي ك ة بتسبح تسبح ح ل وبتفرح والكهنه والناس صليت و ا ل ك ن ي س ة كلها فرحت ي يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا الى جرس رنت نادت ي وشموع الفرحين ادت ي والبخور للسما طالع ويسوع للالحان سامع الاجرس رنت نادت ي عالناس والناس اه راحت والمعلم بيرنم و إ ح ن ا منه بنتعلم يا رب ا س م ن ا يا رب ارحمنا يا رب باركنا إ ل ى جرس رنت رنت للبابا شنو ده ا ل ل ي ت والشمام ساستقبلت و ا ل ك ن ي س ة احلوت يا جرس ر ن ي ر ن ي بشير اللي بعيد عني صوتك يا جرس يسعدني بتشريف البابا ف ا ر ح ن يا ي رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا الاجرس رنت رنت والنسل الحمل سجدت بالسر العظيم امنت وخديد بركه ما اعترفت ي الاجرس رنت ي رنت والبركه ع الناس حليت ونالت النماد نولت 「やられてしまった」